الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله أبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين أما بعد يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ومثل الله الأعمال بالبساتين فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للمشمس وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وازكاها فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عن ما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار وصاحبه في نعيم ورغد متواصل وهو آمن عن انقطاعه وتلفه فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منه ولا كفاءة وقد ارتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبته وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا أصبح ثالثا قد ايس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها فقد ذكر الله صفه بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل وبستان من ابطل عمله بما ينافيه ويضاده ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة فأثمر عمله كل زوج بهيج وقد, وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الضمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الضمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له وهو له وهو وهو كان يعتقده نافعا له فإذا وصله ولم يجده شيئا تقطعت نفسه حسرات ووجد الله عنده فوفاه حسابه كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الذكي الزاهي ومثل صدقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص بل هو قاس كالحجر فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان نعم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيضا لا يزال الكلام عند المصنف رحمه الله تعالى حول بيان مقاصد الإيمان مقاصد القرآن بضرب الأمثال ومر معنا من خلال الأمثلة التي ساقها رحمه الله تعالى بيان شيء من مقاصد القرآن لضرب الأمثال وهنا ذكر لمزيد من الأمثلة التي تبين هذا المقصد وتوضحه وذكر هنا رحمه الله تعالى في هذا السياق ذكر أو أشار إلى أمثال ثلاثة ضربها الله جل وعلا في آيات متتالية في سورة البقرة لبيان حال الناس مع النفقة والصدقة والبذل وأن حالهم مع هذا الأمر على أقسام قسم ينفق ويتصدق ينفق من ماله ولكنه لا ينفقه ابتغاء وجه الله وطلب ثواب الله وانما ينفق من ماله رياء وسمعه ليس له غرض في طلب رضا الله جل وعلا وليس له غرض في طلب ثواب الاخره وانما قصده بنفقته وبذله المراءات وثناء الناس ونحو ذلك من المقاصد فهذا قسم وقسم آخر ينفقون ويتصدقون ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم فهم في نفقتهم وصدقتهم وبذلهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والقسم الثالث الذي ينفق ويبدل من ماله يكون أيضا قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى لكنه في نهاية أمره يأتي بمبطلات للأعمال في نهاية المطاف يأتي بمبطلات للأعمال ومخبطات لها من شرك أو نفاق أو غير ذلك من الأمور المبطلة للأعمال فهذه أصناف ثلاثة ضرب الله سبحانه وتعالى لبيان حالهم أمثال توضيحية جاءت على التوالي في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين فهذا القسم الأول وهو الذي ينفق ماله له ويريد بهذه النفقة مراءات الناس ليس له غرض في اليوم الآخر وليس له غرض في ثواب الله تبارك وتعالى وأجره فمن هذه حاله ما مثله قال ربنا جل وعلا مثله كمثل صفوان عليه تراب والصفوان هو الحصات والحجر الأملس عليه تراب أي ذر فوقه تراب فأصابه وابل أي نزل عليه مطر منهمر فما الذي سيحدث عندما ينزل مطر على حصات ملسى فوقها تراب الذي سيحدث كما قال الله فتركه صلدة أصبح ليس فوق الحصات أي شيء لا بذر ينبت ولا تراب أيضا ينشأ فيه النبات تركه صلدا فهذه حال الرياء وأن مثل المرائي في قسوة قلبه والعياذ بالله مثل الحصات ومثل الصفوان مثل الصخرة فقلبه قاس ليس فيه طلب ثواب الله وليس فيه طلب ثواب الاخره وهذه قسوه القلوب عندما يكون القلب ليس له غرض في ثواب الله ولا غرض في ثواب الاخره بهذا تكون قسوه القلوب ولهذا مثل الله جل وعلا قلب من انفق رياء ولا ليس له أهم في الآخرة وتواب الله سبحانه وتعالى مثل الله سبحانه وتعالى من كان هذه حاله مثل قلبه بالصفوان ومثل نفقته وبذله بالتراب الذي فوق الصفوان بالتراب الذي فوق الصفوان الذي فوق الحجر وأن هذا التراب فيما يراه الناظر بادئ ذي بدء يقول هذه أرض إن جاءها المطر أنبتت لأنه يرى الظاهر يرى الإنسان ظاهر العمل فيرى ترابا جميلا يقول هذا التراب لو نزل عليه مطر لانبت لكن حقيقة هذا المكان أنه على أرض أو على موضع ليس موضع نبات. فلا ينمو عمل ولا يزكو ولا يطيب ولا يحصل له مضاعفة مع أن النفق في سبيل الله سبحانه وتعالى تضاعف كما في المثل الذي ذكره جل وعلا قبل هذه الآيات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة فالنفقة يحصل لها تضاعف إذا كان المنبت طيبا أما إذا كان المنبت منبت رياء ومنبت نفاق وليس هناك إرادة لله سبحانه وتعالى ولا لثواب الآخرة فهذا وإن كان في, في ظاهر العمل وفي صورته وفيما يراه الناس شيئا جيدا لكنه في حقيقته وفي ثمرته وفي ثمرته ونتيجته أنه لا يكون شيئا فأصابه وابل فتركه صلدا والوابل الوابل هنا مثل الوحي والوحي يمحص المحق من المبطل والصادق من الكاذب ومن يريد ثواب الآخرة ومن لا هم له إلا في الدنيا الوحي يميز ولهذا إذا أصابه الوابل عرى أمره وكشف حقيقته وبيّن أنه ليس له في الآخرة من نصيب فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا وهذا فيه أنهم لا يحصلون لهذه النفقات التي بذلوها والصدقات التي قدموها لا يحصلون من ورائها أي شيء لان ما كان منهم من رياء أبطل أعمالهم وأفسدها ولم يكن له لهم عليها ثواب عند الله سبحانه وتعالى فهذا مثل المثل الأول وابن القيم رحمه الله أشار حقيقة إلى كلمة جميلة تكتب وتصطر في كتابه علام الموقعين فيما تعلق بالرياء والمن والأذى في الصدقات قال الرياء في الصدقات يمنع انعقادها سببا للثواب الرياء في الصدقات يمنع انعقادها سببا للثواب يعني اذا قدم الانسان مالا اذا قدم الانسان مالا وهو لم يقدمه الا رياء هو بهذا الصنيع جنى على عمله ابتداء بانه لم ينعقد له اي ثواب وهذا واضح في المثل الذي مر معنا جنى على عمله بانه لم ينعقد له اي ثواب فالرياء يمنع من انعقاد الثواب للاعمال الرياء يمنع من انعقاد الثواب للاعمال بمعنى المرائي لا يكتب له ثواب اصلا على عمله لان الرياء مانع لانعقاد ثواب للعمل والمن والأذى الذي يأتي عقب عقب النفقه وعقب البذل قال والمن والأذى يبطل الثواب الذي كانت سببا له يبطل الثواب الذي كانت سببا له أي كانت النفقه سببا له ولهذا النفقه إن كانت رياء لم تنعقد سببا للثواب وإن أعقبها من وأذى أبطل المن والأذى حصول الثواب ولا يحصل الثواب إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى ولا يتبع من أنفق مخلصا لله نفقته بمن ولا أذى ولا بأي مبطل للأعمال مر معنا الآن المثل الأول الذي يبين حال المرائي حقبه ذكر الله سبحانه وتعالى المثل الثاني الذي يبين المخلص في نفقته الذي يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى فقال جل وعز ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوه انظر هنا الفرق بين هذا وذاك كمثل جنة بربوة ذاك تراب على صفوان التراب الذي على صفوان لا ينبت ليس موضع نبات لكن هنا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى فحال نفقته كما ذكر الله كجنة بربوة الجنة هي البستان الذي فيه من أنواع الأشجار وأنواع الثمار وبربوه الربوه هي المكان المرتفع المكان البارز للشمس تأتيه الشمس في أول النهار وفي آخر النهار فينتفع منها ضاح للشمس فالأرض طيبة والهواء طيب والأرض ايضا بارزة للشمس فهذا موضع ماذا موضع نبات ولهذا إذا أصابه المطر انتفع به غاية الانتفاع قال كجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكل أكل أكل أكلها ضعفين والوابل هو المطر الكثير فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير هنا ذكر الوابل سبحانه وتعالى وذكر الطل قال العلماء إشارة إلى تفاوت الناس في النفقة منهم من ينفق كثيرا وهذا مثله مثل الوابل ومنهم من ينفق قليلا وهذا مثل مثل الطل الطل الماء القليل المطر القليل فمن الناس من نفقته كثيرة ومنهم من نفقته قليلة لكن كلاهما مشترك أن ماذا أن أرضه طيبة خصبة قابلة للإنبات والنماء ولهذا كل منهما يحصل خيرا حتى الذي ينفق قليلا يحصل خيرا عظيما والذي ينفق كثيرا يحصل ايضا خيرا أعظم قال آتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل يعني لم يصبها مطر غزير أصابها طل ايضا تستفيد منه لأن أرض طيبة فالشخص المخلص لله تبارك وتعالى سواء أنفق كثيرا أو أنفق قليلا فما دام أن الإخلاص موجودا في عمله يبارك له في عمله وينمى له عمله ويجد النفقه القليلة التي قدمها يوم قيامة شيئا عظيما لا يوصف وقرأ شاهد ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصدق بعبل كمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذها الله جل وعلا بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل تمرة أو ما يعادل تمرة ثم يجدها يوم القيامة مثل الجبل هذه نفقه صدرت ممن صدرت من مكان طيب قابل ل آآ آآ قابل للإستفادة والنماء والزيادة بخلاف الموضع الأول صفوان عليه تراب هذا لا يستفيد لا من قليل ولا من كثير لا يستفيد لا من قليل ولا من كثير أما هذا الذي ينفق اللهم ارزقنا الإخلاص أجمعين هذا الذي ينفق ما له يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى سواء قل ماله أو كثر يبارك له فيه إن قل ماله فالإشارة إليه فوابل وإن و و نعم إن قل ماله نعم ف ف فطل وإن, وإن كثر ماله ونفقته وابل والوابل هو الماء الكثير فإذا هذا مثل عظيم يبين لنا حال المنفقين المخلصين المبتغين بوجه الله سبحانه وتعالى بنفقاتهم وبذلهم ولا يريدون إلا وجه الله والدار الآخرة فهؤلاء قلت النفق أو كثرت ثوابهم وأجرهم عند الله عظيم وتأمل ختم هذه الآية بقوله سبحانه والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير أي الله جل وعلا مطلع عليكم ولا تخفى عليه منكم خافية وبصير بالأعمال وبصير بالنفقات وبصير بما يقدم العبد ولهذا ينبغي على العبد أن يعود نفسه على الصدق مع الله وعلى الإخلاص ولو قلنا عمله فقليل من العمل مع التوحيد والإخلاص خير من عمل كثير ليس قائما لا على توحيد ولا على إخلاص إذا الآن مر معنا مثلا الأول, يح... الأول يبين لنا حال من فعل شيئا منع من انعقاد سبب الثواب وهو المرائي والمثل الثاني يبين لنا حال من قام بأعماله خالصة يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى وأنه يبارك له في عمله قل عمله أو كثر المثل الثالث يبين لنا حال من اعتنى بأعماله ونفقاته والصدقاته، ثم جاء في مرحلة متأخرة أو غير متأخرة من حياته وجاء بمبطلات للأعمال وجاء بمبطلات للأعمال يعني لا يزال في حياته ينفق ويبذل ويتصدق ويعطي ثم جاء في نهاية المطاف وجاء بأمور تبطل عمله تبطل عمله وتفسد عليه عمله وتلغي عليه تواب عمله فما مثل حال رجل هذه صفته قال جل وعلا في بيان حاله قال أيود أحدكم أن تكون له جنة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب والنخيل والاعناب هي خير الاشجار وأفضلها وأهل العلم لهم مباحثات جميلة لطيفة في أيهما أفضل النخيل والأعناب مع اتفاقهم أن أفضل الأشجار هي النخيل والأعناب أن أفضل أشجار هي النخيل والأعناب لكن في خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل هل هو النخيل أو الأعناب والأوضح والأقرب أن النخل هو أفضل الشجر وقد مر معنا من فضله ان الله سبحانه وتعالى جعله مثلا للمؤمن وهذا دليل واضح على فضل النخل وتميزه على غيره من الاشجار قال ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات احضر هذه الصورة الان أحضرها في ذهنك لأن الجواب الذي سيقوله كل عاقل لا أود أن تكون هذه حالي لا أود أن تكون هذه حالي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات هذا الآن من أجمل ما يكون هذا الآن من أجمل ما يكون من حيث امتلاك بشثان بهذه الصفة وبهذه المثابة وفيه من هذه التمرات والأنهار تجري من تحت من اجمل ما يكون زد عليه أيضا أمر آخر قال وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابه الكبر يعني أصبح صاحب هذا البستان كبير السن وعنده ذرية لكنهم ضعفاء لا لا قدرة لهم على العمل ولا على البذل ولا على الشغل ولا ضعفاء ثم وهو في هذه الحال ثم وهو في هذه الحال لما وصل إلى هذا الموصل فأصابه يعني أصاب بستانه أو جنة إعصار فيه نار والإعصار معروف الطوفان الذي يلف وهو طوفان أو إعصار فيه نار فأدى إلى احتراق البستان برمته فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت هل يود أحد أن يكون هذه حاله بعد أن اجتمع له من المال والثمار والأشجار والأنهار والخيرات اجتمع له خير كثير من ذلك ثم بلغ سن الكبر بلغ سن الكبر وعنده أولاد ضعفاء ثم وهو في هذه الحال يأتي إعصار فيحرق بستانه وماله عن اخره فلا يبقي فيه شيئا قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون هذه آيات وأمثال عظيمة ضربها الله سبحانه وتعالى للعباد يتفكروا فيها ويتأملوا فهذا مثل لشخص أنفق وبدل وقدم أعمال صالحات كثيرات لكنه في نهاية المطاف جاء بماذا جاء بمبطل الأعمال وصورة مبطل العمل في المثل هو الإعصار صورة مبطل العمل في المثل هو الإعصار قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فالذي يعمل اعمالا صالحه ونفقات وصدقات وبذل إلى اخره ثم في نهايه المطاف ياتي بمبطل الاعمال فمثله الذي يصوره يصور حاله هو هذا المثل فمثل مبطل العمل الذي حصل من كالاعصار الذي فيه نار واحرق حديقه ذلك الرجل وبستانه كاملا وكذلك السأن في مبطلات الأعمال فإنها تبطل العمل كاملا ولهذا نلاحظ كلام ابن القيم مرة ثانية ابن القيم يقول الرياء يمنع من انعقاد يمنع من انعقاد الصدقة أو نحوها من الطاعات سببا للثواب انعقادها سببا للثواب و المن والأذى ومبطلات الأعمال التي تجي تأتي في أعقاب الأعمال هذه تمنع حصول الثواب تمنع حصول الثواب ولهذا لا سلامة للعبد في هذا الباب ولا تحصيل للخير إلا بأن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى بأعماله فلا يأتي بها إلا مبتغيا بها وجه الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يجاهد نفسه إلى أن يموت في أن يبتعد عن كل أمر يبطل العمل ويفسده هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمثال الثلاثة بدأ اولا بالمخلص وهو في ترتيبه في, في الآيات التي قرأنا الثاني قال ومثل الله الأعمال بالبساتين.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 توافر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار فصاحبه في نعيم ورغد متواصل هذا مثل آآ آآ المخلص قال وهو آمن عن انقطاعه وتلفه هذا كله مثل المخلص ثم بدأ يذكر المثل الثاني الذي بدأه الله بقوله ايود أحدكم قال فإن كان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 وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا أصبح تالفا وقد ايس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل اصلا أنه ليس له بستان اصلا أنه ليس له بستان أصلا قال وجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياه القلوب الطيبة وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة فأثمر عمله كل زوج بهيت هذان مثلا الأول لمن أخلص والثاني لمن جاء بمبطل للعمل ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله المثل الثالث وهو الأول في ترتيب الآيات والذي بدأه جل وعلا بقوله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قال كمثل يعني من مبطلات الأعمال ومذهبات الثواب. قال كمثل نفقات كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزاكي الزاهي ومثل نفقات المرائين هذا المثل الثالث وهو الأول في ترتيب الآيات قال ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب فمثل مثلهم كمثل صفوان عليه تراب قال بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه هذا معنى صلدا لا شيء فيه لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص بل هو قاس كالحجر فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان برياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا, ولا زكاة كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا فهذه أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى لعباده لعلهم يتفكرون قال رحمه الله وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان ثم في أثناء ذلك رحمه الله ذكر مثلين من أمثال القرآن ذكر رحمه الله مثلين من أمثال القرآن لبيان حال أعمال الكفار وما يقوم به الكافر من صدقة أو بذل أو نفقة أو غير ذلك من عمل صالح وكافر بالله فكفره مبطل لعمله قال تعالى وما منعهم أن تقبل نفقات وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقال جل وعلا وقال قد اليك إليك وإلى الذين من قبلك لان اشركت لا عملك فالكفر مبطل للعمل مبطل للعمل ولو كان العمل امثال الجبال وعدد الرمال فان الكفر يبطله كله وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا اذا لقي الانسان ربه والعياذ بالله كافرا لا يستفيد من أي عمل قدمه ولا ينتفع بشيء من, من أعماله لأن الكفر مبطل للأعمال هادم لها والله جل وعلا ضرب امثالا في القرآن تبين لنا وتبين للناس حال الكافر وأعماله التي قدمها في حياته الدنيا قال رحمه الله وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الضمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الضمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا فيجده أو فيجده سرابا قال الله جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع, والله سريع الحساب هذا مثل ضربه الله جل وعلا يبين حال أعمال الكافر والكافر يرى أعماله شيئا عظيما لكنها في الحقيقة كسراب بقيعه والسراب كلنا يعرفه السراب هو الذي يتراءى للناظر عن بعد كأنه ماء كثير فإذا وصل إلى مكانه لم يجده شيئا وهذا حال الكافر في رؤيته لأعماله يرى أنها شيئا عظيما وأن أمرها كبير وعظيم ثم إذا وصل وتبينت له الحقيقة وتجلى له الأمر لم يجد أعماله شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هذا مثل وأتبعه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء بمثل آخر قال أو ظلمات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 وعرفنا سابقا أن حال الكافر كالميت في الظلمات كالميت في الظلمات وهذان المثلان يوضحان لك هذه الحقيقة حقيقة الكافر من حيث ما يراه ماء وسببا لحياته هو في الحقيقة كسراب بقيعة ومن حيث ما يراه نورا وضياء لطريقه هو في الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم, يجد لم يكد يراها فالكافر فيما يظنه ماء وحياة له شأنه كسراب بقيعة وما يظنه نورا وضياء لطريقة ظلمات بعضها فوق بعض فهذا يمثل حال الكافر في هذين المثلين المثل المائي والمثل مثل الماء أو مثل النور والضياء المثل المائي والمثل الناري كما عبر عن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله ومثله بالرماد مثل عمل الكافر بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية فذرته فلم تبق منه باقية قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو البعيد فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى يبين حال أعمال الكافر وأن أعماله كرماد والرماد هو الذي ينسى عن المواد المحترقه من حطب أو غيره البقايا التي تبقى هي الرماد وهذا شيء لا ينتفع به وأضف إلى ذلك لو أنه جاءت ريح عاصف وذرت هذا الرماد أي فائدة تنال من مثله رماد وفي الوقت نفسه ذرته الرياح ولم تبقي منه باقية أين الفائدة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له وكان يعتقده نافعا له فإذا وصله ولم يجده شيئا تقطعت نفسه حسرات وجد الله عنده فوفاه حسابه قال ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب, ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها اولا وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه وبقي في ظلمة متحيرا فهم لا يرجعون لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان والمثال الثاني هو قوله أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرف المراد منه واعرضوا عنه وكره سماعه اتباعا لرؤسائه وسادتهم وهنا ذكر رحمه الله تعالى مثلين ضربهم الله جل على لبيان حال المنافق لبيان حال المنافق ولما كان المنافق أو أهل النفاق منهم من تبصر وعرف الحق لكن غلبت عليه اغراضه الفاسده ومقاصده السيئه فاعرض عن الحق ولم يقبل وكان ايضا من المنافقين من هو متردد متحير ضال تائه فلم يقبل الحق لحيرته وضلاله فذكر الله جل وعلا في القرآن مثلين تبين حال المنافق حال المنافقين بهذين او على هذين الصنفين صنف الذي عنده أغراض فاسدة ومقاصد سيئة منعته من قبول الحق والمنافق الذي منعه من قبول الحق تحيره وتردده وكونه في ريبه مترددا فلم يقبل الحق فضرب الله سبحانه وتعالى مثلين لتوضيح ذلك قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا الأول يبين حال الذي تبصر بالحق وعرف الحق لكنه لم يقبله لأغراض فاسدة في قلبه ومقاصد سيئة في نفسه والمثل الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء, أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت حذ... يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين هذا يبين لنا حال من كان, م... م... م... من كان نفاقه عن تردد عن تردد في, في نفسه وظلال في... في نفسه حجبه ومنعه من قبول الحق فلما كان أهل النفاق على هاتين الدرجتين وعلى هاتين الحالتين ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين لبيان الحالتين والحديث عن المثلين مضى في أول هذه القاعدة نعم ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها فلهوا, بما فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر ولكن سكر الشهوات وضعف داع الإيمان اقتضى إثار العاجل على الآجل ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الأمثال بهذا المثل العظيم الذي بين الله سبحانه وتعالى به لعباده حال الحياة الدنيا وأنها دار الغرور تغرى الإنسان وتفتنه ثم نهاية المطاف إما أن تتركه أو يتركها هذه نهاية المطاف إما أن تتركه بمعنى أن يكون عنده منها شيء كثير ثم في لحظة يفقد هذا كله أو يتركها هو بمغادرة هذه الحياة فالحياة الدنيا دار الغرور ولهذا جاءت أمثال في القرآن الكريم تصور حال الحياة الدنيا حتى لا يغتر بها الإنسان وتصوير الحياة الدنيا من خلال ضرب أمثال لأشياء مشاهدة أشياء مشاهدة يراها الناس ويعاينونها فمن خلالها ومن خلال رؤيتهم لها ومشاهدتهم لها يعرفون حقيقة الحياة الدنيا وأنها دار الغرور يقول الله سبحانه وتعالى إنما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 وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فتأمل الآن هذا المثل الذي يوضح حقيقة الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام أي أن الماء نزل من السماء وأنبت نباتا عظيما يستفيد منه الناس وتستفيد أيضا منه الانعام قال حتى إذا أخذت الأرض يعني حظها ونصيبها من الانبات والثمار والزهور إلى آخره حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها أمرنا ليلا أو نهارا وهكذا الموت ياتي يا ليل ويأتي نهار يفاجئ الإنسان لا يدري إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فهكذا شأن الموت وايضا الجوائح التي تأتي وتصيب الأرض فتتلف ما عليها وتهلك ما عليها تفاجئ الناس فتأتي في الليل أو تأتي في النهار لا يدري الناس إلا وقد فاجأتهم قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس يعني كان لم يكن فيها شيئا من النبات أو شيئا من الزهور أو شيئا من الثمار قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فهذه أمثال يضربها الله سبحانه وتعالى لعباده ليتفكروا من خلالها وينظروا في حقيقة الأمر مثل هذا المثل أيضا ما جاء في سورة الكهف وقول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هسيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحانه وتعالى وعند هذه الآية في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله علق تعليقا عظيما وأورد كلاما نافعا جدا وهو أشبه ما يكون بموعظة ونصيحة غاليه ينبغي أن نحسن الاستماع إليها والاستفادة منها نعم قال رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اصلا ولمن قام بوراثته بعده تبع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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعا اضرب للناس مثلا الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها فيقيس بينها وبين الدار الباقيه ويؤثروا أيهما أولى بالايثار وأن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج فبين زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهي فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها المطر وصدف عنها البصر قد انحرف عنها النظر وصدف عنها البصر وأوحشت القلب كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطف من لذته أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه إذ أصابه الموت أو اتلف لماله فذهب عنه سروره وزالت لذته وحضوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بصالح أو سيء أعماله هنالك يعض الظالم هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العودة إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات. فالعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه قدري أنك قد متي ولا بد أن تموتي فأي الحالتين تختارين الاغترار بزخرف في هذه الدار والتمتع بها كتمتع الانعام السارحة أم العمل لدار أكلها دائم وظلها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسرانه ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا أي ليس وراء ذلك شيء وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الاحسان إلى الخلق كل هذا من الباقيات الصالحات فهذا خير عند الله ثوابا وخير أمنا فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون ويستبق إليها العاملون ويجد في تحصيلها المجتهدون وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه بل ربما لحقته مضرته وهو المال والبنون ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام وهي الباقيات الصالحات نسأل الله أن يثيب الشيخ رحمه الله تعالى على هذه النصيحة الغالية والموعظة العظيمة ونسأل الله الكريم رب العاصر العظيم أن ينفعنا بها وهي كما سمعتم من أنفس المواعظ وأنفعها ولهذا ليتنا نتعاون على الاستفادة من هذه الموعظة وتفرد من كتابه التفسير وتتداول على نطاق واسع ونعمل على نشرها رجاء ينفع الله سبحانه وتعالى بها والحمد لله وسائل النفع ونشر الخير متاحة وما أحوج الناس إلى أن يسمعوا هذا الكلام العظيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بسماعه ومثل هذه النفائس والفرائد في كتاب التفسير لعبد الرحمن بن سعدي شيء كثير ولهذا ينصح أهل العلم كثيرا بمطالعة هذا التفسير وقراءته ولا سيما لطالب العلم المبتدئ ونرجو الله الكريم أن ينفعنا بأمثال القرآن وأن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يرفعنا بالقرآن الكريم وان يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ونساله تبارك وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين ونساله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يجيرنا من النار وأن يعيدنا منها بمنه وكرمه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء نسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا خادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله